حكمة بالغة فما تغني النظر فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى التاع يقول الكافرون هذا يوم عشر كذبت قبلهم قول روح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازددر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد درتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسعنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس لِمُقْعَد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُ إِنْ مَجِئَ لَنَا فِي ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرف محترر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنظر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذر شَدَّنَ فَتَمَا رَوْبٌ نُضُبْ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِنِي فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُضُبْ وَلَقَدْ صَفَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء آل فرعون النظر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براء لم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون التبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحفون في النار على وجوه من ذوكوا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلتنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبط وكل صغير وكبير مستطف إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر